أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مولاتي يا فاطمه سيده نساء العالمين السلام عليك يا ابا محمد الحسن السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عاشوراء نستلهم منها دروسا كثيره دروسا لا تقف عند ما يمكن أن يواجهه الإنسان في الحرب بل حتى في حالات السلم وحياة الإنسان فردا أو جماعة تتقلب بين هذين حالات السلم وحالات الحرب حالات الرضا وحالات السخط حالات الغنى وحالات الفقر السراء والضراء. لذلك ينبغي أن يؤسس الإنسان وحياته على أساس قدرته على التعامل مع كلتا الحالتين المتوادتين هناك صفات نحتاجها في السلم فقط قد نستغني عنها في الحرب وهناك حالات نستدعيها ونحتاجها في الحرب أو في السلم ونستغني عنها في الحرب غير أن هناك صفات لا يمكن أن نستغني عنها في كلتا الحالتين في حالات الرضا والسخط والحرب والسلم والغنى والفقر والصحة والمرض وهي تلك الصفات التي ترتبط بوجود الإنسان وبالمهمة التي انتدبه الله عز وجل من أجلها وهي كونه خليفة الله في الأرض سير الإنسان نحو الكمال يتوقف على أن يتوفر هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا كل من وجه إليه الخطاب من الله عز وجل وكلنا موجه لنا الخطاب بطريقة أو بأخرى لأننا جميعا لسان حالنا ومقالنا. وطبيعة وجودنا محكومة بقول الله عز وجل انا لله وإنا إليه راجعون من الله بدأنا وإليه ننتهي العاقبة التي ينتهي إليها الناس وهي حتمية ليس هناك أحد سيتخلف عن هذه العاقبة ليست على وتيره واحدة هناك عاقبة حسنة وهناك عاقبة سيئة هناك مصير حسن لمن أحسن العمل والعاقبة لن تكون حسنة لمن أساء العمل وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى تلك الصفات التي تجعلنا نسير في الاتجاه الحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من أهم هذه الصفات هي أن يكون الإنسان من أهل الوعي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولخص لنا فيما أثر عنه عنهم المقولة جميلة. هذا المعنى يقول عليه أفضل الصلاة والسلام رحم الله رأ عارف من أين وفي أين وإلى أين. هنا الإمام عليه السلام ليس بالضرورة يدعو يعني يسأل الله الرحمة لمن علم من أين وفي أين وإلى أين لعله يريد أن يحكي واقع حال من عرف من أين وفي أين وإلى أين يعني كأن الإمام سئل ما هي حال من كانت هذه حاله وضعه ما هو قال هذا إنسان مرحوم هذا حظي برحمة الله عز وجل لأنه لم يتجه في الاتجاهات التي تؤدي به إلى الشقاء والأذى مرحوم مرتاح يعني مرحوم الرحمه هنا بمعنى الراحة بمعنى الفوز بمعنى السعادة والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا إنسان فائز وبالتالي إنسان مرحوم لأنه توفر على ما يجب أن يتوفر عليه الناس الإيمان العمل الصالح والتماسك الاجتماعي الذي من خلاله يعضد الناس بعضهم بعضا ليشد الواحد منهم أزر أخيه ويتعاون على البر والتقوى والتحمل لما يمكن أن يواجهه ولا أحد فينا سيخلو من نوع من المتاعب ولذلك فإن عاشوراء مدرسة مدرسة في أكثر من اتجاه وفي أكثر من بعد نتعلم فيها المعتقد نتعلم فيها الأخلاق نتعلم فيها كيف نتفاوض مع الآخرين ونتعلم فيها الصبر على الأذى ذكرنا أن الوعي لكي يصنع له شروط. من تلك الشروط العلم وقد تقدم منا البعض الحديث عنه وسنرجع إلى ذلك في كرة أخرى أما الشرط الثاني للوعي هو أن يكون الإنسان عاقلا متعقلا ماذا نعني بأن يكون الإنسان عاقلا وما هي أهمية العقل في المنطق الإسلامي الرؤية الإسلامية كيف تبني الإنسان الواعي من خلال العقل العقل ومشتقات العقل وأخوات العقل والتي تدل على هذا المعنى العقل أشرنا إلى ذلك قبل ليلتين لا نقصد به الذكاء وإنما نقصد به ما يساوي الوعي البصيرة الفطنة من جهة يعني هي مركب بين دور العقل ودور الروح والضمير المشفوع بالاراده الصلبه هذا نسميه عاقل العقل في اللغه العربيه من اين اشتق اشتق من العقال وهو الحبل الذي تربط به رجل الدابه حتى لا تفر اعقل الدابه اي يربطها لأن الدابة لا عقل لها تسير متى ما وجدت نفسها سائبة غير محكومة بحابل غير مربوطة بحابل تتحرك بشكل عفوي إما للآكل أو للسير لا يمنعها من ذلك إلا الإرهاق والتعب أما إذا كان لديها القدرة تسير على غير هدى لا ينبغي أن يجعل أو يتعامل الإنسان مع نفسه كما تتعامل الدابة مع نفسها الدابة دورها الوجود فالغاية من وجودها محدود أما أنت أيها الإنسان فقد خلق الله من أجلك السماوات والأرض سخر الله عز وجل لك ما في السماوات وما في الأرض أنت الإنسان الأكرم على الله عز وجل وعند الله سبحانه وتعالى لك فلسفة لك غاية وجودية كيف تتعامل مع نفسك من دون العقل إذا أخلينا الإنسان من العقل والتعقل سيكون حاله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلاً لأن الانعام لها سبيل تسير فيه لكن سبيل متعرج أما الإنسان له سبيل ويعرف بالضبط ما الذي يريد لكن حتى هذه السبل قد تختلف الله سبحانه وتعالى ينببنا إلى أن نختار الصراط المستقيم ولا نتبع السبل فتتفرق بنا عن سبيل الله سبيل الله الأعظم هو الصراط المستقيم أي الطريق الذي حددت غايته اولا والغاية التي تؤدي بنا إلى الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى دون أن نحمل هذه الفلسفة لن نكون مستحقين بجدارة لصفة الإنسان وقد ورد في الحديث الشريف من عرف نفسه فقد عرف ربه فالركن الأول العلم لكن الركن الثاني العقل هل المقصود القدرة هذه القدرة التي نستطيع أن نتعامل معها أو من خلالها مع المعلومات فنحللها هذا المقصود بالعقل هذا جزء لكن الجزء الثاني هو فعل التعقل ليس الجهاز الإدراكي وإنما استثمار هذا الجهاز الإدراكي ولذلك القرآن الكريم يغلب على آياته التي ورد فيها الحديث عن العقل ليس استخدام الاسم وإنما استخدام الفعل لعلهم يعقلون يتفكرون ليس مهم أن يكون الإنسان عنده عقل أو ليس عنده عقل المهم هو التعقل فعل التعقل أي استثمار العقل القرآن يتكلم حتى عن ال... يقول لهم أعين لا يبصرون بها اذان لا يسمعون بها ليس مهم أن يكون عندك سمع أداة تسمع بها وإنما فعل السامع مهم فعل الإبصار مهم وكذلك فعل التعقل مهم هذا مهم جدا هذا الفعل نستطيع أن نستغني عنه لا واحد القرآن الكريم او الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن هذا في وصيته لابن مسعود وصية جليلة رويت في عدد من كتب الحديث مروي مضامينها مر عند الفريقين يقول يا ابن مسعود إذا عملت عملا فعمل بعلم وعقل افهم هذا الشيء الذي تريد أن تقدم عليه تبصره ثم ادرس خياراتك من غايات هذا العمل الذي تريد أن تقدم عليه تعقل فيه فاعمل بعلم وعقل وإياك أن تعمل عملا بغير تدبر التدبر ما هو؟ معرفة عواقب الأمور ما الذي تريد من خلال هذا العمل؟ هذا الذي نسميه تدبر يعني النظر في دبر الشيء. عن خلف الشيء. يعني لا تقرأ الأمر فقط وإنما ما وراء هذا الأمر ما سينتج عن هذا الأمر من دون أن نقوم بهذا الفعل لن نكون من أهل الوعي الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قام بذلك بشكل ممتاز ما الذي كتبه لبني هاشم برقية صغيرة كتاب صغير من بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال هذا الكتاب نعرف أنه كان يعرف نتيجة ما سيقدم عليه لم يكن طالب حكم من خلال حركته كما يحاول البعض أن يشوه فعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالحسابات الطبيعية البسيطة حتى أقل الناس ادراكا كان يعرف أن مثل هذه الرحلة لن يخرج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ومن معه ناجين عملية استشهادية كانت فاذا كان الإمام عليه السلام يهدف إلى تحقيق غاية نبيلة من خلال هذا العمل هذا من خلال التدبر يقول وإياك النبي يخاطب بن سعود وإياك وأن تعمل عملا بغير تدبر وعلم تدبر عن التعقل العلم واضح فإنه جل جلاله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا الإنسان الأحمق غير الواعي يبني البنيان الجميل والعالي والرفيع لكن من خلال افتقاده للرشد والوعي يقوض هذا البنيان كله فمطلوب. الوعي إذن مطلوب ومن دونه سنكون قد تخلينا عن إنسانيتنا الوجود الانساني الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها هذا فيما يتعلق بالغاية وهي المحور الأول في الحديث المحور الثاني التفعيل الله سبحانه وتعالى حينما من على هذا الإنسان بالعقل جهاز الإدراكي والذي إذا سلب من أحد سلب عن لم يوجه إليه خطاب الله عز وجل ما عندنا خطاب نحن في حق المجانين الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم بشيء وبعد الثواب والعقاب عند الله عز وجل كما تفيده الآيات والروايات على قدر العقول بقدر ما يكون الإنسان عاقلاً يثاب إذا فعل الفعل الحسن حسب التعقل والعاقل أيضا إذا من الله عز وجل عليه بعقل وواقع في خطيئة حسابه ليس كحساب من هو أقل شأنا منه في عالم التعقل مساله هامه جدا لاحظوا في عالم التكوين السماوات والأرض وآيات الله عز وجل في هذه الآيات الكونية خلقها الله عز وجل وأراد منا أن نتدبر فيها نتعقلها فرجع البصر هل ترى من فطور لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت تأمل هذا الكون وستجد من خلال هذا التأمل أن هذا الانتظام التام في الحركة مع كثرة ما اودعه الله عز وجل هذا العالم وهذا الكون من نجوم وكواكب تفوق حد الحصر والعد لماذا لا تصطدم؟ لأن اليوم عدد من الطائرات صنعها البشر يحتاجون إلى أجهزة رصد ورادارات ومراقبات حتى لا تصطدم هذه الطائرة بتلك الطائرة وبحسابات معقدة ودقيقة إخلال جزئي قد يتسبب في كوارث الله سبحانه وتعالى ملأ هذا الكون كله وأودعه وجعل له نظاما دقيقا حتى يستقر في وجدان هذا المتعقل والمتدبر والناظر في هذا الكون عظمة الله سبحانه وتعالى من جهة ولطفه بالعباد من جهة ثانية وحكمته من جهة ثالثة وعدله من جهة رابعة إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي تجعل من هذا الإنسان جديا في منتهى الجديه في التعامل مع ما يوجه إليه من خطابات نازلة من عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لم يكن عابثا معنا في إرسال وعشرين ألف نبي. إنما تخفى الحكمة من ذلك عندما لا يتعقل قد يملك العقل لكن للأسف الشديد إما أنه يعطله أو يصرفه إلى حيث لا يراد له أن يصرف فيه كما ألمحنا إلى ذلك أن الطغاة والمستبدين أذكياء لكنهم للأسف الشديد وجهوا ذكاءهم في جهات الافساد. وليس في جهات الأصلاح لم يتأملوا بشكل سليم في عالم التكوين الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعمل هذا العقل أسوق على ذلك آية من الآيات قال سبحانه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون يعني إعمال العقل غاية من غايات الخطاب الإلهي بل التكوين هذا الخطاب الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله حق وما جاء منه حق في أمره في نهيه لله الأمر من قبل ومن بعد هذا الكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يودع فيه هذه الآيات ويورينا هذه الآيات من أجل أن نتعقل، لأن الإنسان الذي يعقل الشيء يحسن التعامل معه. الإنسان عدو ما جهل وأحد وسائل العلم والمعرفة التعقل التأمل والتفكير. لذلك نجد أن الإنسان العاقل ردات فعل تختلف عن ردات فعل غير العقلاء كما أن فعل العاقل غير فعل الإنسان غير العاقل والعقل هنا يقابل ليس بالجنون وإنما يقابل بالسفة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سفه في مقابل العقل وليس الجنون لأن المجنون خارج دائرة الخطاب لكن هناك عاقل سفيه من هو العاقل السفي هذا الإنسان الذي آتاه الله عقلا ليفكر فيه فيسير في خطوات الشيطان فيشرب الخمر اجلكم الله فيزيل عقله إذا زال عقله بسبب شرب الخمر سلب منه القدر على التحكم في الاختيارات فيحل لنفسه ما كان يعرف أنه حرام سلب من نفسه القدره على الحكم المنضبض. زين. هذه آية آية أخرى تتكلم عن التشريع تشريع مثل القرآن الكريم بكل ما فيه هذا في مقابل التكوين يقول عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتبا أو كتابا كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون الذكر في القرآن الكريم له استعمالات متعددة من استعمالات الذكر أي التذكير أي أن الله عز وجل أنزل الآيات من أجل أن نتذكر في مقابل النسيان والتناسي من الآفات الخطيرة التي يبتلى بها الإنسان هو أن ينسى إذا نسي الشيء لم يراعي مقتضياته ومتطلباته والشريعة الإسلامية وضعت لنا معايير لمن نسي نسي فأكل وهو في الصوم نسي فتحدث وهو في الصلاة كيف نعالج هذا الخلل يمكن أن يعالج أو لا يمكن أن يعالج لأن الساهي لا نستطيع أن نوجه له الخطاب الشرعي والتكلف في أثناء النسيان فناسية يتكلم القرآن عن آدم عليه السلام فناسية ولم نجد له عزمة آفتان ابتلي بهما آدم حينما وقع فيما وقع فيه النسيان واحدة من الآفات وضعف الإرادة بلوى الإنسان إذا نسي لا تستطيع أن توجه له خطاب لذلك نحتاج إلى التذكير الدائم مثل ما يذاكر الإنسان النصوص التي يحفظها يحتاج أن يتذكر الخريطة هريطة الطريق الذي أريد منا أن نسير فيه في حركتنا إلى الله ألا إلى الله تصير الأمور فينبغي أن نتحرك في صيرورتنا إلى الله وسيرورتنا إلى الله بالشكل المطلوب وبالنحو المطلوب بل إذا تولي الإنسان بالنسيان مشكلة هذا معنى للتذكر والذكر المعنى الثاني والأطلاق الثاني الاستعمال الثاني لكلمة الذكر في القرآن الكريم هي علو شأن ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى رفع من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا مأسا برفع محمد وآل. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لنا من أجل أن يعلو ذكرنا بين الامم ألم يصفه الله عز وجل بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذا لم يكن فيه الباطل أي أنه دستور محكم يدار من خلاله ومن خلال العمل بمضامينه الدنيا والآخرة سعاده تامه مثل هذا الكتاب لا ينبغي أن يفرط فيه بعد القرآن الكريم لو فرضنا أن هناك كتابا أو دستورا أو مشروعا يمكن أن يهدي فإن هداية القرآن هي الأفضل إذا حملنا قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أي أفضل في الاستقامة أما إذا فرضنا أن ما كان خلاف القرآن ليس فيه قوامة يصير معنا هنا أقوم أي قيم لكن استعمل كلمة أقوم مثل قولنا في الأذان والصلاة الله أكبر الله أكبر يعني أنه فاضل بين الله وبين غير الله غير الله كبير الله أكبر لا هذه الله أكبر يعني الله الكبير المطلق لكن اللغة ضيقة ولا نستطيع أن نوائم بين قصور اللغة وسعة المعاني التي أراد الله عز وجل منا أن نحيط بها فاختير صيغة افعل التفضيل لتدل على هذه الحقيقة مثل ما نقول خير حي على خير العمل يعني أفضل العمل ما نقول أخير اكبر من هذا القبيل الصيغة صيغة أفعل لكن هذا منتهى ما تدل عليه اللغة العربية القرآن الكريم في وصف الله له عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي اقوى أي لا, لا استقامه في غير القرآن الكريم هذا المعنى الحقيقي والجوهري لكن لو حسبتم وزعمتم أن في غير القرآن الكريم شيئا من الاستقامة فما في القرآن الكريم أفضل على الإطلاق هذا لا يكون مدعاة لأن يعلو شأن هذه الأمة لو عملوا بالقران الكريم لأن دستورهم لا باطل فيه لا عوجاج فيه قيما لا عوجاج فيه الناحية الثانية سيؤدي بهم إلى الطريق الأكثر اختصارا ولذلك نحن موعودون بأن الله عز وجل إذا أظهر مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تظهر الأرض خيراتها عقول الناس تكتمل تكتمل من اي جهه قد يكون بطريقة إعجازية وقد لا يكون بالطريقة الإعجازية حتى بالطريقة العادية لكنه يعرف ما لا نعرف ويحيط بالعلم الذي لا نعلمه فيخرج لنا علوما أو دعاه الله عنده وخفيت علينا وبالتالي وسيرة وتيرة التربية والتعليم في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وهي دولة العدل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا لماذا ملئت الأرض ظلما وجورا كما نشاهده في هذه الأيام لأن القاصرين تصدوا لإقامة العدل فيما يزعمون هذا إذا حسنت نياتهم هم قاصرون على أن يحققوا العادل لذلك للأسف الشديد حتى الذين احيانا يرفعون شعارات دينية نجد بعضهم هو أشد الناس ظلما من أولئك الذين لا يرفعون شعارات دينية يمكن اللي يرفع شعار غير ديني يرفع شعار حقوق الإنسان أما هذا باسم الدين للأسف الشديد يظلم ويستبد ثم يأتي يستدل على هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذه الدكتاتورية ويأتي عليها بنصوص شرعية ليبرر ظلمه وعدوانه سبب ما هو قاصر هو قاصر وإذا تصدى القاصر قصر لا يمكن أن يرجى من مثل هذا إلا أن يقع في الظلم من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم لذلك الحل،, الحل في العلم والحل في التعقل والحل في التذكر أي في زيادة الوعي زيادة منسوب الوعي عند الناس من خلال العلم والتعقل ولوازم هذين الشرطين كما نستعرضه لاحقا ان شاء الله تجعل الإنسان قادرا على حسن الاختيار حينما سلب من إمامنا علي عليها أفضل الصلاة والسلام وهو الذي بويع من المسلمين جميعا مولا لكل مؤمن ومؤمنة أميرا للمؤمنين بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة لكن حصل ما حصل جاء بعض أعداء رسول الله قبل فترة وجيزة كان يحمل هذه الصفه ثم بقدرة قادر وبتسامح الإسلام دخل في زمرة المسلمين جاء منتفضا إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وقال مرني أملأها خيلا ورجلا أنت بس اطلق من عندي أنا انتصر لك بالخيل والرجال أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أن هذه الكلمة كلمة حق يراد بها باطل والمؤمن وهو أمير المؤمنين كيس فطن الشعار الذي رفعه هذا الإنسان الذي يعرفه أمير المؤمنين ما كان لينطلع لي على علي عليه السلام فبالتالي قدرة الإنسان في الوعي بصيرته فطنته هي التي تجعله لا يقبل الشعار الزائف الشعار الزائف ما هو؟ شعار حق لكن من رفعه لم يكن يريد به الحق ألسنا نرى اليوم فلسطين سليبه يتآمرون عليها ثم يرفعون شعار تحرير المواطنين في بلدان اخرى الانسان الواعي الفطن لا تمر عليه مثل هذه الاحابيل فليترك تحرير الانسان المظلوم لغيرك أما انت الذي تبرر ظلم الظالم واحتلال المحتل ويعطيك العالم هذا الحق تصوروا هذا العالم غير الواعي للأسف العالم غير واعي وإلا كيف تخول خمس دول من بين دول العالم بحق النقض أي أن لها حق فوق القانون يستطيعون أن يتحكموا بمصائر العالم ولذلك إذا وقعت أزمات فيما بينهم قد تفرج للناس الخمس الكبار إذا اختلفوا كان هناك مجال للمستضعفين يلعبون على وتر الخلافة بين هؤلاء الخمسة لكن إذا اتفق هؤلاء العصابة عصابة من المجرمين على مستوى العالم لو اتفقوا على أمر ما يسحقون كل المستضعفين هنا أو هناك هذه قلة وعي أن تقبل الأمة ويقبل الإنسانية والبشر أن يجعلوا مصائرهم بأيدي مثل هؤلاء الا نحتاج للوعي؟ نحتاج للوعي من دون الوعي سندفع ثمنا غاليا وسيدفع الإنسان الفرد وستدفع الجماعات البشرية الكثير من الأثمان الغالية فإذا القرآن الكريم فيه ذكركم أيها الناس افلا تعقلون يعني افلا تتعقلون كيف إذا خيرت بين ما فيه ذكرك وما ليس فيه ذكرك أن تختار ما ليس فيه الذكر على حساب ما فيه الذكر اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير الله سبحانه وتعالى حينما ساق لنا قصه بني اسرائيل لانها مليئه بالعبر ما من الذي من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل اصطفاهم الله على العالمين اعطاهم من الانبياء لم يسق لنا القران الكريم ولا حكى لنا التاريخ أن أمة من الأمم حباه الله عز وجل بكم من, من الأنبياء كما نجده عند بني إسرائيل لكن النفوس المتعنتة العقول غير الواعية الوجود غير الواعي تكون النعمة بين يديه ثم يفرط فيها وإلا الله سبحانه وتعالى يعطيك من سلوى وتطلب قثاء وفوم وفوء وعدس و هذا هو الطلب هذا من قلة الإدراك يأتيهم من دون أن يزرعوا من دون أن يفعلوا أي شيء يصبحون فإذا بالمن والسلوى يعني طيور يأكلونها والمن والسلوى وحلويات يأكلونها يجدونها مرمية عند تحت أقدامهم منتهى الرفاهية لكنهم كانوا جحودين بالنعمة. الإنسان إذا جاحد بالنعمة يعني أنه افتقد الوعي ومن افتقد الوعي دفع ثمن افتقاده لهذا الوعي التعقل والعقل بلغ من المرتبة العالية ما يمكن أن نجعله محورا ثالثا وهو أن الله عز وجل إنما احتج على الإنسان بهذا الحق من دون العقل ليس هناك قدرة أو لم تلطف الله سبحانه وتعالى على الإنسان بهذه الحجة التي نسميها بالحجة الباطنة ابن السكيت وهو فلاسفة العرب أو الكندي كان يسأل الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ما هي حجة الله على الناس اليوم حجة التي تعادل وتساوي المعجزه التي كانت عند الانبياء في السابق كل نبي في السابق كان عنده معجزة تلزم خصومه بالاذعان ان هذا مرسل من عند الله يعني لا مجال يقطع عليهم طريق اللجاج والخصومه صالح كانت له الناقه موسى كان له عليه افضل الصلاه والسلام العصا عيسى كان يبرئ الاكمه والابرص الى غير ذلك في شرعة الإسلام ما هي طبعا القرآن الكريم لكن في زمن غير زمن رسول الله الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنه العقل العقل هذه حجة الله يعني نحن بعد أن أكمل الله عز وجل عندنا العقول لم نعد بحاجة إلى معاجز كما كان يحتاجها السابقون أولئك كانوا على قصور من التفكير البشري أما الآن أنت تسير بمعجزة الله عندك عقلك عندك القدرة لو تعقلت وأعملت العقل أن تميز بين الحق والباطل بين الخير والشر ما تختلط عليك الأمور يمكن واحد يقول هذا الاختلاف الموجود إذن بين الناس المسلمين وغير المسلمين وبين المسلمين فيما بينهم بل حتى بين المؤمنين فيما بينهم هناك اختلافات إلى درجة التنازع ألا يملكون عقول يستطيعون من خلالها أن يحلوها يقول العقل موجود لكن موانعها ايضا موجودة أغلب الناس لا يفكرون ويستسلمون لأحكام العقل بالشكل الكامل لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول يوجهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية ترشد علماء الأصول والفقه يستفيدون منها حكم لا يجوز الاستماع لخبر الفاسق في مجال الغيبة مثلا لكن الآية في حقيقتها وفي جوهرها ترشد لحكم العقل تعطينا سبب ونتيجة. الفاسق هو الإنسان غير المنضبط أخلاقيا ودينيا إذا كان مطيعا للشيطان إلى حد معصية الله عز وجل هذا لا يؤتمن في إخباراته فإذا كان لا يؤتمن في إخباراته يعني إما يكون مغرض أو لا مو مغرض متسرع لأن شخصيته مو مكتملة مو ناضجة موعية مو عيا بالمعنى السليم هذا الإنسان المتعجل في اخباراته لو كنت أنا وأنت أمثلني من أهل الوعي وكان هذا إنسان فاسق اجلكم الله وجاء لنا بخبر وخبر مزعج في حق واحد من الناس ممن له حرمة الوعي يسارع إلى تصديق هذا الإنسان أبدا وبالتالي أنت ترتاح من الأخبار الكاذبة خصوصا في مثل هذه الأيام ما أيسر أن ترفع التلفون على هذا الذي نقل عنه الخبر تقول نقل عنك خبر الفلان صحيح أو لا فإذا قال لك لا لم يحصل تنتهي لازمة لا حاجة إلى أن تنقل هذا الخبر والفلان وفلتان وكذا هذا قلة الوعي وقلة العقل أي أن الإنسان إذا استرسل أمام شهواته وشبهاته سيفقد قدر عال أو قدر كبير من التحكم في شهواته التي تدفع به إلى التسليم كثير من الناس يحب الأخبار الغريبة ويحب يتكلم ما يصير أنا جالس في مجلس لوحدي الكل عنده خبر أنا ما عندي خبر إيه ما عندك خبر لا لازم عنده خبر ولازم يضيف ونقص أو يمكن لا سمح الله إذا ضعفت نفسه يكذب السبب هو قلة التعقل عنده فحتى في دائرة المؤمنين لو افتقدنا القدر على التعقل يصير عندنا هالنوع من الخلافات فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول من يعلمه الذين يستنبطونه منهم لو استنبطنا الكتاب ورجعنا للكتاب والآيات والروايات لحل كل هذا الإشكال طبعا هذا لا يعني أن أن الله عز وجل أراد منا أن لا نختلف أصلا لا حنا الاختلاف طبيعي الاختلاف المنطقي والطبيعي هذا الذي يرشدنا إليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الحسين نفسه صاحب الذكرى التي نتحدث فيها وحولها ألم يسكت في زمن معاوية مدة عشر سنين هو الحسين لماذا سكت في زمن معاوية ونطق في زمن يزيد الظرف احيانا الظرف إذا اختلف يجعل الموقف هنا يختلف عن الموقف هنا فالضعف والقوة والحرق والسلم العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس تعدد أدوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وطرائق التعبير عن التكليف الشرعي يعني أنه يمكن أن تختلف بحكم الشرعي فيه في بعض جوانبه كما سنأتي إن شاء الله في عندنا ثابت وعندنا متغير الثابت والمتغير يجعل من الموقف يتغير بين فترة وأخرى في حدود المتغير وليس في الثابت ونسوق على ذلك إن شاء الله أمثلة. هذا من الوعي نحتاج إذن إلى أن نكون من أهل العقل والتعقل لندرك هذا الحكم عاش فيها هذا المعنى الذي يعني أن علينا أن نكون من أهل الوعي وندفع ثمن وعينا لأن بعض الناس يتصور أن الوعي حينما نحث عليه يعني الركون والاستسلام وبعض الناس يخفي جبنه يغلف جبنه يقول يا أخي تبصروا في الأمور صحيح التبصر مهم لكن كلمة تبصروا في الأمور قد يقولها العاقل الواعي وقد يقولها الجبان يغلف وجوبنه بالدعوة إلى التبصر فهي قد تتحول من كلمة حق يراد بها حق إلى كلمة حق يراد بها باطل يحتاج أن ندرس هذا المعنى نسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعوا احسن وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبي يقلبوا الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين